بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را إلك آيات الكتاب وقرآن مبين وبما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه أجلها وما يستأخرون وقالوا يا ايها الذين ازل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين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 وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين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 ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وعفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شِهَابٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا من كُلِّ شَيْءٍ موجود وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الديا على واقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نعيي ونميت ونحن الوارثون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 ولقد خلقنا الْإِنْسَانَ من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ إن خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الْمَلَائِكَةُ كلهم أَجْمَعُونَ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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظذني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين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 نبئ عبادي أني أَنَا الغفور الرعيم وَأَنَّ عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إني 119. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون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 قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قدرنا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمْ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 وقضينا إليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشر قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مخيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين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 وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لا آتية، الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العلي، ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين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 عما كانوا يعملون أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر